بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء شفقت وأذنت لربها وحفقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحفقت يا أيها الإنسان إنك كان ك تزحف فأما من أُوتيت كتابه غوبيني اسْرَحْ حِسَابَ إِنَّ يَسِيرًا وَإِنْ قَرِيبُوا إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ لَسَوْفَ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كتابه الله سعيا، إن كان في أدل مسرعا، بَنَا إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا فَأَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقَ والقمر إذا استوى لن تنحوا النقم وَإِذَا أُقْرِئَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يَعْتَرِفُونَ وَاللَّهُ الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر